في السماء أي يخف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمين ما في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نبي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 كم غورا فمن ياتيكم بما ان معي